وَلَهُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ انْكُثُوا إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هدى. فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَخُلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالوادي المُقَدَّسِ قُوَى وَأَنَخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأكمل الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكادوا اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى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 آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اسرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وَجْعَلْنِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اسددْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن قذفيه في التابوت فقذفيه في اليم فليلقيه اليم ليأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني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 فَلَبِثَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدِينَةٍ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرِيَ يا مُوسَى وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي إِذْ هَبْ أَنْتَ وَأَخُوُكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَ فِي ذِكْرِي إِذْ إِلَى فِلْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى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 فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ فَدَعْ الْبَيْنَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنتَ مَكَانًا سُوَا قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ بُحَا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 أنها تسعى فأودس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى فالقيما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى فالقي السحر سجدوا قالوا آمنا بربنا هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذل لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا أقطع أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَاءَ قَالُوا لَنُؤْثِرَكَ لن عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ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 مَنْ يَتَّقِ ٱللهَ يَجْعَلْ لَهُۥ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللهِ فَهُوَ حَسْبُهُۥٓ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 فأتبعهم في العون بجنوده مِنَ من اليمن ما وسياهم وأضل في العون قومه وما هداه يا بني إسرائيل قد أوجينكم من عدوكم ووعدنا ياكم جعل بالطور الأيمن ونزلنا عليكم المن و السلوى كل من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضب وما يحل عليه غضب فقد هوى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 وعدلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا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 فسدى له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسين أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضلا ولا نفعا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 وشيت أن تقول فروقت بين بني إسرائيل ولم تركب قولي قال فما خطبك يا سامري؟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 انه في اليمن نسفا انما الهكم الله الذي لا اله الا هو واسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من انباء ذَٰلِكَ سبق الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ من, مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْرًا ۚ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا ذَنْبَنَا يوم القيامة أَوْ يوم يخافون الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إلا بثم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقه إلا بثم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون خشعت الأصوات للرحمن، وخشعت الأصوات للرحمن، فلا تسمع إلا همسا، يومئذ لا تفع السفعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا.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 يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف الموت ولا هم وكذلك زلنا قرآن عربيا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 ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد لَهُ عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسددوا إلا إبنيس أبا فقلنا يا آدم إن هذا أَدُوُّ لَكَ وَلِزَوْدِكَ فَلَا يُخْرِجَنَكُمَا مِنَالْجَنَّةِ فَتَسْقَىٰ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجْوَعْ فِيهَا وَلَا تَعْرَانَ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ وَلَا تَضْحَعْ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 ومن اتبع هدايا فلا يضل ولا يسقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيسة ضنكا ونحسره يوم القيامة أعمى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 بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمسون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولئهم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 ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بِآيَةٍ من ربه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 قُلْ كُلٌ, كل مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنْ اِهْتَدَىٰ